الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أيها الاخوة الحولة يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتثبيت التوحيد قالوا تعالى وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين ثونا ف ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيمه الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام والزكاه هي الركن الثالث وهي طهيره الصلاه في كتاب الله عز وجل والصلاه عمل بدني والزكاه عمل مالي وقد قال ابو بكر رضي الله عنه والله لا افرض لا اوقات لنا من فرق بين الصلاه والزكاه ولما امكنع اناس من دفع الزكاه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فاضلهم ابو بكر رضي الله عنه وقال والله لا اقاتلن من فرق الدين الصلاه والزكاه والله لو منعوني قتالا قطير واتين علاطا كانوا يعدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم علي ان الصلاه حق واجب في الاموال وهي ركن من اركان الاسلام ونداروا ودايروا التوحيد في اول الايه تقول الله تعالى وما امروا الا ان يعبدوا واحنفوا لنا الدين هذا هو تفسير التوحيد وهو عباده الله وحده مع الاخلاص له وترك عبادة في ما شباه فالدين والتوحيد والعبادة بمعنى واحد بمعنى واحد والتوحيد يسمى التوحيد الربوبية والألوهية والأشناء والصفات وتوحيد الألوهية الذي جاء في ليه الرسل ولا يصير المسلم مسلما لا إذا جاء به أن من جاء لتفهد ربوبية فقط فهذا ليس مسلما بدليل أن المسيكين يعتقدونه وينطقون به هل هو الاسلام وقال اني امنح من قدره في شاهم تويدون هذا وداروا الصلاه في قوله تعالى ويقيم الصلاه ومعنى يقيم الصلاه ايهئتون بها اركانها وشروطها وواجباتها فهذا هو معنى اقامه الصلاه اي يؤدونها مستقيمها اركانها وشروطها وواجباتها لان المراد هو الاقامه ليس الاداء فقط اما من اخل بالشروط ك اذا لكن نجاسه صفر العوره حرم من الحدث استقبال القبله ونحو ذلك ان هذا يخل بالصلاه او صار خلع عن الاركان تكبيره للكراهه او الركوع والسيوت عليهن له بالصلاه او بعض الواجبات في التشهد الاول والتسليم والركوع والسجود لذلك فيجب العنايه بامر الصلاه ولما راى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في صلاته قال له ارجع فصل لئن كنتم تصلي ليس مقصوداً صورة الصلاة من الأيام وركوع وسجود فلل مقصود أن يؤتى بها كما شرع الله عز وجل ثم ذكر كدير الزكاة قوله تعالى ويؤتى الزكاة أن يدفع الزكاة بالمستحق علىها على ريما رحم الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ووابن السبيل خريبة من الله والله عليم الحكيم فهؤلاء هم أهل الزكاة إنما الصدقات من الفقراء والمساكين فإنما أداة حصر حصر الله تعالى الصدقات والزكاة المخبوضة في هؤلاء الأصناب الأمان ويجب الرعايه باعطاء الحقات لمستحقيها وعدم التهاون في اخراجها قال تعالى و ما امر الا ان تعبدوا الله مخلصين له الدين محقق فناتا ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فذلك دين القيم اي هذه الامور الثلاثه هي دين القيم الدين القيم والقيمه هي المستقيم وهذا وهذه الايه الدليل على اقوال الجاح والتشريع التوحيد الصلاه ركن من اركان الاسلام الشهادت ركن من اركان الاسلام والركن الاول ركن الشهادتين لا اله الا شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نسال الله تعالى من جميع التوفيق والتثبيت صلى الله وسلم على لينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين